Book 2 Teto djetë e tra Thalathëtun wa thamanun Thalatha wa thamanun Eshkuar Tra Almadhi thalatha Almadhi thalata Telefonoj يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا كم <تصفيق> تليفونوار لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا كم مره ن تليفون جيث كوؤس لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت بيس يسأل يسأل اون كم بيطور لقد سالت للتو لقد سالت كم بيطور جسمان لقد سالت دائما لقد سالت دائما تريغو يحكي يروي يحكي كم تريغور لقد حكيت للتو لقد حكيت اون ا كم تريغور تجيث هيستورينه لقد حكيت كل الحكايه لقد حكيت كل الحكاية ما ساي يتعلم يذاكر يتعلم اون كم مسور لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت كم مسور جيث مبرميان لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء بني يشتغل يشتغل هو كم بنور لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت كم بنور جيث تتن لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم ها ياكل ياكل اون كم نغن لقد اكلت للتو لقد اكلت اون اكم نغن تجيثوا عشيمين لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام